سورة المُمتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين عملوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم وقد كفرو بما جاكم الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء إليكم أيديهم يمدسون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ومما تعبدون, ومما تعبدون أعفنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء أبدا حتى, تؤمنوا حتى تؤمنوا، بالله وحده إلا قول إبراهيم، إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك وما 119. وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا, وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأفر لنا ربنا إنك العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما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 إن الله يحب المقسطين إنما يمهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم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 فلا ترجعون فلا ترجعون إلى الكفار لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم وأتوم ما أنفقوا ولا جناح إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما واتقوا الله الذي نبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن على يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين, ولا يأتين ببهتان ولا بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك, ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر واستغفر لهم الله إن الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار كما يأس الكفار من اصحاب القبور